سيري في دمي أنا أنقصير بحاجتك من كلت نسواتي شمل عذر شمسي في مبتعد عمري ولنا سيري في دمي أنا أنقصر بحقك أنا ضرعيني من كل تنس وأرتدي شم العذر شمي فيما ابتدى العمر ولا باخر صديق أس الشملي معك بسرعة وقت التمني وشوفي من شافها شاف يسليني على فراقك ما لا تبدعتيكم. سرع وقتي تمي وشوفي شوفه شوف على راسك ما نيت سيري في دمي يا يوم الله انتي سيري في دمي, دمي أنا أمجصر حقك يا نظر عيني, عيني تتمس وارفتي شم العذر شمي في مبتد العم a végighallgatjuk őket, őt, őt, őt, őt, őt, ني ذوب عن الهمي ولهزاني يكسيني ذوب رسالة ينطق بها فمي حبر الرسالة يا يما دمعة العين. العين أبعد رسالة عدو ينطق بها فمي حبر الرسالة يا يما دمعة العين أبعد رسالة عدو ينطق بها فمي حبر الرسالة يا يما دمعة العين يا سمي فاساك عن ماضي الهجران تعفيني تدل علي أمر يا الغالي يا سمي فاساك عن ماضي الهجران تعفيني لي بشافك وضمك بصدر ضميم كلس لللي ما ضاع من ما يسي ويدي بشوفه وضامك بصدر ضام يا يوم ما كلس لللي ما The live one in